بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّازِعَاتِ قُدْرًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالنَّاشِطَاتِ نشطى والسَّابِاتِ سَبحَا وَسابِاتِ سَبحَ فَسَّابِقاتِ سبق فسَّابِقاتِ سقَ فَمدَبِاتِ أمرا فَمدَِاتِ أمرا يَوْمَا تَجُفٌُ اجِفَ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ بِصَُ مَا خاشعَ يَقونَ آئِ لَ مَددونَ فيعَافَِ يقولونَ أَئِ لَ مَدودونَ في الحافِرَ أَذا كُ عِظَامَ نافِه میرو کال چل کے اِدن کیا خواصر کال ہوں چل کے ادن جمع تن خواص میں سین لَمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى, هل أتاك حديث موسى اذناده ربه بالواد المقدس طوى اذناده ربه بالواد المقدس طوى اذهب الى فرعون انه طغى اذهب الى له طغى فقل هل لك الى انتذك فقل هل لك الى انتذك واهديك الى ربك فتخشى وأهديك إلى ربك فتخشى فآراه الآية الكبرى فآراه الآية الكبرى فكذب وعصى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى فقال انا ربكم الاعلى فاخذهم اللهنكالالاخره والانلا فاخذهم اللهنكا وَ الأول إِ فيِي ذكَ لا عبََةَمَ يَخشى إِ فيِي ذكَ لا عبتَمَ يشى أَن تُم أشَذْد خَلقًا أَمِ السَّم فأَن تُم آشَدُ خَقَ آل السَّم بنهَا بنهَا رَفَعَ سَنكهاَا فَسَوهَا رف سَنكَهَا فَسَهَا وَأَقشَ لَلَهَا وَأَخلَجَبْ حاهَا وَأَطْفَأَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا وَالأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنعَامِكُمْ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى فَأَمَّا مَن طغى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هي وَأَمَّ مَنْ خافَمَ قامَ رَِّهِ وَنَهَن نَفْسَعَِهَوَ وَأَمَّ مَنْ خَافَمَ قامَ رِّهِ وَنَهَن فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ كراهه الى ربك منتهاها الى ربك منتهاها انما انت منذر من